بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لا أجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون فستبصر ويبصرون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين وادوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء <إن> بنمين منع للخير <علم> معتدن فين أتل <تولم> بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الحرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستهنون فطاف عليها طائف من ربك وهن نائمون فأصبحت كالصرين فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون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 أتقين عما قد رب الجنة النعيم الله من سخر فضلك <تصفيق> أفن جعل الوصيين كال مجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب في تدرشون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم عيماد علينا بالغة لا يوم القيامة أم لكم أيمان أم لكم أي أم لكم علينا أم لكم أيمان علينا بالغتني لا يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلم أيهم ذلك زعيم أم لهم شركاء هل يأتوا شركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساقه ويدعون السجود فلا يستطيعون، راشعة أبصرهم ترها قم ذلا، وقد كانوا يدعون، وقد كانوا يدعون إين السجود وهم سالمون؟ فذرني وَمَن يُكْذِبُ بِهَاذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ يَدْعُونَهُمُ الْغَيْبَ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَصْلَحَ الْحُكْمَ رَبُّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِنَّهُ كَانَ مَكْذُومًا لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ من ربي لن يذهب وهو مذنوب فجت باب ربه فجعله من الصالحين وإياك أن الذين كفروا وإياك أن الذين كفروا لا يزلقونك لا يزلقونك بأبو صارم لما سمعتك ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا بكل العالمين